تجري تحت انار الخالدين فيها ابدا ذلك فوز عظيم ومن من حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مردهم على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم لَنُعَذِّبَنَّهُمْ عَذَابًا نُّكْرًا مَّا يَرُدُّونَ إِلَّا عَذَابَ الْعَذَابِ الْعَظِيمِ وَأَخَرُوا تَرَكُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلْقًا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ شَيْءَ أَن عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ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 وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّمَا يُعَذِّبُهُمْ وَإِنَّمَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ والله